حتى عنده سؤال او عايز يسأل سؤال ايه يا عبد الله عمرو ضيف حسين تمام اهلا وسهلا اخونا الشيخ محمد عبد الرحمن زغل جاي يسلم عليك ويدعو عليك بالخير كمان خد مد... ده هو وجوده بس هديه خد سيدي النبي ربنا يبارك فيك يا سيدي حاجه تعسيد النبي جيبه الله يحفظك ويبارك يلا اخونا عبد الكريم اهلا وسهلا الان اهلا وسهلا الكرام اهلا وسهلا يا سيدي الله يجزاك خير يا اخوي نمشي يا درقوم تسلم عليك الله يعلي مقامك يا سيدي الله يبارك فيك اصبر مطيع بارك فيك الله يبارك فيك الله عليكم سلامك يتعفى الله يسيدك بالرضا والعافية كل الأنوار يا سيدي الله يحفظك كل ده ما شاء الله زي ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله بسم الله نحفظ جمالك اول شيء الأنوار المحمديه يا سيدي بسم الله ما شاء الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد دايما ما شاء الله الله يسلمكم كلنا نستفيد الله بارك الله فيكم يا سيدي النبهاني النبهاني نعم وسلم وهذا الحديث في المتن النبوي بالسند المتصل لا سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه ومنكم نستفيد الله يسلمك احنا حسنا من حسناتك وهذا يعني بكل تواضع واعتزاز شرف كبير استغفر الله العظيم الصاع ساوي اربعه من المد كان يتوضا بالمد ويستسق في هذا بالذات هذا بالذات هذا تقدير له تقدير له تقدير له, تقدير له. حسب جهودنا والمشايخ بالتسلسل الى سيدنا سيدي بن سعد هذا السند يا سيدي الله يسلمكم خذوه مرروه على انفسكم وكل واحد يا اخويك وقبلو الله يسلمكم, يسلمكم ويبارك فيكم وهنا ثلاثه منادات يا سيدي تهذوها وتجمعون وتجتمعون الله يسلم هذا السند وهنا في الخلف يا سيدي النور ده مقترح تجي اسم انت تحبونه زين اسمه هنا واسمكم الكريم صراحة. صراحة. صراحة. يا سيدي تفضل تفضل يا سيدي كل التوفيق للرايبان ريعد لنا الامدات يا سيدي بالسريه يا سيدي استريح يا سيدي جزاكم الله خير لكن لا يغبطنا واسمه يعني والله تلقى مكان زين هذه عايز قراءه متانيه فيما بعض فيما بعد على راحتكم يا سيدي بس بدل قصار الجهد وامنكم نستفيد والحمد لله تعالى يرنا ده انتوا جايبين ايه في الفقير كمان لازم لا يا سيدي عشان الشرف والبركه وهذه بضاعتكم رجت اليكم <تصفيق> <الجدف>. يا سيدي وما <تصفيق> يسلم سيد يا يوسف. يوسف نعم ده مدك يا سيدي يا يوسف يكيه سين نسك ماشي ما نعماك الحمد لله يعطيكم العافيه كل سنه صبحتكم <تصفيق> الله يا سيدي ربنا يبارك فيكم كل عام <تصفيق> على لوائل ان شاء الله انا راضي بس نراسل بدري شويه ما تخوش لكم نظيف وكل شيء ان شاء الله باذن <تصفيق> الله تعالى الله يسلمكم يحفظكم <تصفيق> يا سيدي اكرمكم الله في الدارين يعطيكم <تصفيق> الله بالخير الله يسلم خدامين حصلنا الشرف والبركه الله يسلمكم ويبارك <تصفيق> فيكم <تصفيق> اكرمكم الله بارك الله فيكم وراكم وعليكم